ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل تنزيل الرحمن الرحيم ر ح حاميم ي م من ا ت ك ب ف ص ل ت آ ي ا ت ه ق ر للعلوم ر ب ي ق ي ع ل م و ن ب ش ي ر ا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ل ا ي س م ع و ن وقالوا قلوبنا في أ ك ن ة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أنت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 فاما س ت ك ب بغير ر الأرض و وقالوا ا الحق في ن من ن أشد م قوة فأما عاد فاستكبروا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا, وقالوا من أ ش د منا قوه ة أ و هو موسوعه ه النابلسي ب آ ي ا يجحدون ف ل ا ع ل ي و م ر ي ح الاسلاميه ص ص ر ق م ع ذ ا س م ا ل ي الله ي ا الحسنى آ خ أخزى ر ة وهم ل ص ر و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 حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم ا شهدتم علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله قالوا قال ا ل ل ه ا ل ذ ي أ ن ط ق ك ل ش ي ء وهو خ ل ق ك م أ و ل مرة و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن و م ا كنتم تستترون أن يشهد ع ل ي ك م س م م ع ك و ل ا أ ب ص ا ر ك م ولا جنودكم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 و إ موسوعه ت م من ا ل م ع ت ب ي ن و ق ي ض ا لهم قرناء فزينوا ل ه م ما س ي ن أيديهم وما خ للعلوم ف ه م و ح ي ه م ا ل ق ل في أ م من قبلهم من قد خلت ا ل ج ن و ا ل إ ن س إنهم ل ا م و ا قال الذين ك ف ر و ا ت س م ع و ن ه ذ ا ا ل ق ر آ ن و ا ل لعلكم ل غ غ و فيه ت ب و ن ف ل ن ذ ي ق ن ا ل ذ ي ن كفروا ع ذ ا ا شديدا ب و ل ن ج ز ي ه م أ س و أ ا ل ذ ي ك ا ن و ا ي ع م ل و ن ذلك ج ز ا ء أعداء ا ل ل ه النبي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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 و ع م ل ص ا ل ح ا و ق ا ل إ ن ن من ي ا ل م س ل م ي ن و ل ا ت س ت و ي ا ل ح س ن ة و ل ا ا ل س ي ئ ة ادفع بالتي ه ي أ ح س ن ف إ ذ ا ا ل ذ ي بينك ي ب و ن ه ع د ا و و ة كأنه ل ي ح م م وما ي ي ن ى إلا الذين ص موسوعه م ا النابلسي ا عظيم ز ن فاستعذ ا ل ل ه إنه هو ا م ع ا ل ع ل ي م و م ن آ ي الاسلاميه ت ه ا ل ل ي و ل ل ن ه ا ا ر و ش م و ا ق م ر ل تسجدوا ل ل ش س ولا للقمر لا ل تسجدوا ش م س و ل للقمر ا ا و س ج د و ل ل ه النابلسي ذ ي خ ل ق ه إن كنتم ي ه ت ع د و ن فإن ب و للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه شركه الهدى شركه دعويه ة ف إ ذ غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ع ى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 موسوعه النابلسي ف ا ن للعلوم ا الاسلاميه ع ذ اسماء الله الحسنى